السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم أ ص و ل وسهل بها إليه وصولا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن م ح م د ا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما بينت أصول العلوم وأبرز المنطوق منها والمفهوم أما م ا بعد ه ذ ا شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الأولى 33 بعد الأربعمائة و ا ل أ 3 4 بعد ا ل أ ر ب ع ة والألف وهو كتاب القواعد الأربع لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن ا ل ث ي عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست بعد المئتين و ا ل أ ل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ع ل ى أسرق الأنبياء والمسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمنا ل ل ه وإياه بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب ا ر العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن ي ج ا ل ك مباركين ي ن م ا كنت وأن ي ج ا ل ك ممن إذا أوطي الشكر وإذا ابتني ص ب ر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان ا ل س ا ل ة استفتح المصنق رحمه الله تعالى رسالته بالدعاء لقارئها ب ث ل ا ث دعوات جامعة أولها أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة فيكون وليه الله والولي من أسماء الله الحسنى ومعناه المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم وفي المؤمنين خاصة بتوفيقهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وثانيها أن يجعله مباركا أينما كان أي سببا لكثرة الضركة ودوامها وثالثها أن يجعله ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وعدهن المصنف عنوان السعادة والعنوان ما يدل على الشيء ومنه سمي اسم الكتاب عنوانا لأنه يدل عليه وسمي موضع نزل في ا ل س ك ن عنوان المنزل لأنه يدل عليه ويرشد إليه والسعادة هي الحال الملائمة للعبد هي الحال ا ل م د ا ئ م ة للعبد والعبد مقلب بين أحوال ثلاثة أو بين أحوال ثلاثة نعمة واصلة ومصيبة اصة وسيئة ن ا ز ل ه فلا ي ن ت ك العبد من ا ل ت ق ل ب بين هذه الأحوال الثلاثة فإما أن يكون م ت ر ب ع ا في نعمة وصلت إليه يتفيع ظلالها أو م ت ل م ض ا في حر مصيبة يعاني شدها أو م ت ل ط خ ا ب ق د ر ة سيئة قارفها والمأمور به ش ر ع ا عند وجود النعمة شكرها وعند حصول المصيبة الصبر عليها وعند مقارفة الخطيئة الاستغفار والتوبة منها فمن ك م ث ل المأمور به في هذه الأحوال الثلاثة صار من أهل السعادة فالسعيد هو الموفق إلى القيام بالمأمور به شرعا فيما يعرض للإنسان من الأحوال المذكورة وأولها المصيبة ا ل ح ا ص ل ه فتتلقى بالصبر وتانيها النعمة الواصلة ف ت ت ق ى بالشكر وثالثها الخطيئة الواقعة فددفع بالتوبة والاستغفال لله عز وجل فإذا احتوى العبد على هذه المأمورات شرعا فيما يعتريه من أحوال قدرها الله عز وجل على الخلق صارا سعيدًا جعل الله وإياكم من أهل السعادة إ ل ما أغسرت الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا لعبرون ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا فإن الحنيفية شرعا تقع على معنيين أحدهما عام وهو الإسلام والآخر خ ا ص وهو الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عما س و ا فأصل الحنف في وضع كلام العربي هو الإقبال للميل والميل لازم له فالرجل الذي تقبل إحدى رجليه إلى الأخرى في باطنها يسمى ح ن ي ف ا وإذا أ ق ب ل ت كل واحدة على الأخرى ص ا ر في ظاهر صورته قد مالت كل رجل منهما فالحنف أصله ا ل إ ق د ا ل ولازمه الميل ومنه في خطاب الشرع الإقبال على الله بالتوحيد فإن من أقبل على الله بالتوحيد لازم هذا الإقبال أن يميل عن الشرك والحنيفية دين الأنبياء جميعاً فلا تخفص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وأضيفت إليه ك ب ا ً يوقوعها في القرآن كذلك فإن الملة الحنيفية نسبت في مواضع عدة من القرآن إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره مع كونها ملة جميع الأنبياء والرسل وموجب ذلك أمران أحدهما أن الذين بعث إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم من م ش ي ك العرب يعرفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام وينتسبون إليه في ج و ث و م ة أصلهم و ي ج ع م و ن أنهم على إلت من إ ر ت إبراهيم في دينهم فأجدر بهم أن يتبعوه ه ن ا ف ا ء لله غير مشركين به فحسنت إضافتها إليه دون غيره من الأنبياء لأنه المقدم منهم عند العرب الذين كان منهم النبي صلى الله عليه وسلم ا م وبُعِث فيهم وعمَّت دعوته بعدهم ك ل َ أ ح د من الإنس والجن والآخر أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إ م ا م ا لمن بعده بخلاف سابقيه من الأنبياء فإن الله لم يجعلهم أ ئ م ة لمن بعدهم في الاقتداء بهم ت خ ص ي ص ا في القرآن وإنما ج ع ل الأمر بالاقتداء والاتباع الخاص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام كقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وغيرها من الآيات ذكر هذا المعنى أبو جعفر بن جلير رحمه الله في تفسيره والناس جميعا مأمورون بها ومخلوقون لأجلها والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإن الخبر عن خلقهم لها صريح ل ق ظ ه ا فإن الآية صريحة في كون الإنس و ا ل ج م خ ل في كون الإنس والجن مخلوقين للعبادة ولازم ذلك أن يكونوا مأمورين بها فإذا خلقوا لأجلها فإنهم مأمورون بها فتكون الآية دالة على الأمرين معا فهي دالة على كون الجن والإنس خلقوا للعبادة بصريح لفظ الآية ودالة على أنهم مأمورون بها بلازم لفظها فإذا كانوا مخلوقين ل ل ع ب ا د ه لزم أن يؤمروا بها وإلا كان خلقهم ع ب ث ا ولم تتحقق الحكمة التي خلقوا لأجلها وكون الناس مخلوقين للعبادة مأمورين بها أمر مجمع عليه بين أهل ا ل إ س ل ا م فإذا عرفت الله خلقك ل ع ب ا د ة فعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا م ا ت و ح ي د كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا م ا ط ه ا ر ة فإذا دخل الشرق بعبادة فسدت كالحدث إذا دخل بالطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها و ح م ط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك, وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه لما قرر المصنف رحمه الله أن حكمة خلقنا هي عبادته وهو أمر اتفاقي بين أهل القبلة بيّن أن عبادته لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد فمن زعم أنه يعبد الله ولم يكن و ح د ا به فإنه كاذب في دعوة فإنما تصدق دعوة عبادة الله مع التوحيد فمن وحد الله عبده ومن أشرك بالله غيره لم يكن عابداً له على الحقيقة لأن العبادة حق الله الذي لا يقبل الشركة فإذا د ا خ ل ت الشركة خرج من حقيقته ولم يكن فعل العبد عبادة لله والعبادة ش ر ع ا تطلق على معنيين أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع والثاني خاص وهو التوحيد والثاني خاص وهو التوحيد وعبر بالخضوع في بيان المعنى العام ل ل ع ب ا د ة دون الذل لامرين أ ح د ه م ا موافقه الخطاب الشرعي موافقه الخطاب الشرعي لان الخضوع مما يعبد به الله بخلاف الذل فإن الذل يكون كونيا قدريا فقط أما الخضوع فإنه يكون شعيا دينيا وكونيا قدريا فيتقرب إلى الله بالخضوع ولا يتقرب إلى الله بالذل ولا يكون ع ب ا د ة له وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خ ض ع ا ن لقوله أي خ ض و ع ا لقوله وخضوع الملائكة من عبادتهم وروى البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح في ق ن و ت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول ونخضع لك ونؤمن بك ولم يكونوا يذكرون الزل عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فإذا أردت أن تتبع علامات العبادة كالأمر بها أو محبة فاعلها أو مدحه أو ذكر ثوابه أو ذكر العقوبة على ت ر ك ه ا أو غير ذلك لا تجد شيئاً أ ب د ا في القرآن ولا السنة يتعلق بالذل و ب ا ل وإنما هو في هذا الموقع معلق في الشرع بالخضوع والآخر أ ن الذل ينطوي على ا ل إ ج ب ا ل و ا ل ق ر ان الذل ي ط و ي على الاذلال والقهر وفي ذلك محذوران الاول أ ن قلب الذليل فارغ من ا ل إ ق ب ا ل الذي هو حقيقة العبادة ان قلب الذليل فارغ من الإقبال الذي هو حقيقة العبادة فإن المتعبد لله حقا هو الذي يقبل عليه م ح ب ة و خ ض و ع ا و ر غ ب ة و ر ه ب ة و ر ج ا ء و ح ب ا وأما الدليل المقهور فإنه يكون فارغ القلب ليس في قلبه إقبال على من قهره وأذله والثاني انه يتضمن نقصا لا يناسب مقام العباده أ ن ه يتضمن نقصا لا يناسب مقام العباده ا ل م و ل ث ة كمال الحال ومنه قوله تعالى خاشعين من الذل وقوله تعالى ترهقهم ذله ف ذ ل إذا ذكر إنما يكون خ ب ر ا عن نقص وليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد يخالف هذا الأصل ا ل م ط ر د في الشرع مما تعرفه العرب في كلامها ومتوهم بنا الأدلة عند المتوهمين ليس على الوجه الذي أظنوه فقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فإن جناح الذل من الرحمة ليس هو الذل والعرب تجعل للكلمة مقاما في الإفراد ومقاما في التركيب والذين لا يفقهون هذا الأصل ويريدون أن يحملوا كلام العرب ي على شيء واحد يضربون كلام الله بعضه ببعض وكلام العرب ي بعضه ببعض فأنت تعرف أن قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث أن المراد بلهو الحديث هو الغناء صح هذا ع ن م س ع و د عند ابن جليل وغيره ولا مخالف له من الصحابة فإذا جاء أحد ففسر قول الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو ل ه و ف ض ا إليها أن ا ل ل ه و هو الغناء كان أضل من حمار أهله لأن ا ل ل ه و في الآية بإجماع أهل المعرفة في التفسير ليس هو الغناء وإنما هو ما يشغلهم عن المأمور به ش ر ع ا وقد يكون م ب ا ح ا لهم والذي لا يفهم الفرق بين ا ل إ خ ر ا د والتركيب يطرد هذا الأمر فيجعل اللهو ش ي ئ ا و ا ح د ا والذي يعرف مواقع العرب في كلامها وما في السره به الصحابة فمن بعدهم يدرك أن لهو الحديث شيء وأن اللهو شيء آخر وكذا يدرك أن الدل شيء وأن قوله تعالى جناح الذل من الرحمة شيء آخر فإن الله قال جناح الذل ثم أفرغه من حقيقة القهر بقوله من الرحمة أي أن موجب ذلك التواضع وهضم النفس هو الرحمة بالوالدين ومنه قوله تعالى في وصف المؤمنين أعزة على الكفار أدلة على أدلة على الكافرين عزة على الكافرين أدلة إيش؟ مع المؤمنين و ل ل ا هي الآية على المؤمنين ما الفرق بينها الفرق بينها أن على الاستعلاء الاستعلاء فهي ليست ذلة ضعف وإنما ذلة رحمه فهو هضم للنفس مع حفظ حقه فالموجب لخفض نفسه هو أمر الشرع له بأن يرعى حقوق إخوانه من المؤمنين فالذل في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العرب إذا جاء م ف ر د ا لا يراد به إلا ما كان ن ا ت ج ا من القهر والصغار فالعبادة تجمع الحب و ا ل خ ض و ع للحب والذل فالعبادة تجمع الحب والخضوع للحب والذل وفي ذلك قلت وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان والقاصد هو المتوجه إليه في طلبه ويوجد في كلام جماعة من المحققين كاب العباس جنثينية ومذ أبي الفداء ا ل كثير وأبي عبد الله بن قيم رحمهم الله التصريح بأن العبادة تجمع الحب والخضوع وما في كلام بعض أهل العربية أن الخضوع هو التذلل فهذا تقريب للمعنى لا يراد به حقيقته التامة فإن الفرق بين القضوع والتدلل معروف في كلام أهل اللغة وممن صرح به ا ب و هلال العسكري في كتاب ا ل ف ر و ق اللغوية أما التوحيد فله معنيان شرعا أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه وحق الله نوعان حق في المعرفة والإثبات وحق في الطلب والإرادة والقصد وينشأ من هذين الحقين أن التوحيد الواجب لله على العبد ثلاثة أنواع توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وبه يعلم أن القسمة الثنائية للتوحيد لا تخالف قسمة الثلاثية له وأن القول بأن أهل السنة لهم قولان في قسمة التوحيد غلط على أهل السنة بل الصواب أن أهل السنة لهم موردان في قسمة التوحيد أحدهما تقسيم التوحيد باعتبار تعلقه بما يجب على العبد والآخر تقسيم التوحيد باعتبار تعلقه بالواجب لله عز وجل فهم تارة يقسمونه والنظر متوجه إلى الله عز وجل وتارة يقسمونه والنظر متوجه ا ل ى العبد فقسمته الثلاثية أنه توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات قسمة له بالنظر إلى تعلقه بالله عز وجل والقسمة التنائية حق في المعرفة والإثبات وحق في الإرادة والطلب والقصف باعتبار تعلقه بالعبد والثاني خاص وهو إفراد الله ب ا ل ع ب ا د ه خاص وهو إفراد الله ب ا ل ع ب ا د ه فالتوحيد يجيء تارة على معنى عام وهو إفراد الله بحقه ويجيء تارة أخرى على معنى خاص وهو إفراد الله ب ا ل ع ب ا د ه والمعهود شرعا هو المعنى الخاص وقد ذكر البغوي ف في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كل ما جاء في ا ل ق ر ا ن من الأمر بالعبادة فهو التوحيد علقه عنه ولم أجده موصولا وهو ظاهر المروي من كلامه في تفسير الآيات التي فيها الأمر ب ا ل ع ب ا د ه أنه فسره بتوحيد الله سبحانه وتعالى والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما ا ت ف ا ق ا وافتراقاً بحسب المعنى المنظور إليه فلهما حالان الحال الأولى اتفاقهما إذا ن ظ ر إلى إرادة التقرب اتفاقهما إذا ن ظ ر إلى إرادة التقرب أ ي قصد القلب إ ل ى العمل تقربا الى الله اي ق ص ا ل ق ب الى العمل ت ب ا الى الله فيكونان حين ئ ذ متحدين في المسمى ف ك و ن ا ن حين اذ م ت ح ي ن في ا ل م س م فكل ع ب ا د ة وتقرب بها إ ل ى الله هي توحيد له فكل عباده وتقرب بها إلى الله هي توحيد ا له ل وهذا معنى قول المصنف فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد وأل في العبادة عهدية يراد بها ما أمر به شرعا فالعبادة والتوحيد يتفقان إذا كان المعنى المنظور إ ل ي ه هو إ ر ا د ه التقرب و ا ل ح ا ل الثانيه افتراقهما إ ذ ا كان المعنى المنظور إ ل ي ه ا ل أ ع م ا ل المتقرب بها الاعمال المتقرب بها اي احادها و أ ف ر ا د ه ا فتكون العباده اعم لأن ما يتعبد به الله سبحانه وتعالى أنواع متعددة منها توحيده عز وجل و و قربة من القرب وهو مختص بحق الله عز وجل كالوارد في حديث ابن عمر المخرج ا ل م ق ر في الصحيحين من حديث حنضلة بن أبي سفيانة عن عكيمة بن خالج عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث فجعل التوحيد قربة من القرب المأمور بها شرعا وفي الصحيحين من حديث أبي معبد نافذ مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بعث معادل إلى اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله وفي لغض أن يوحدوا الله ثم ذكر له بعد ذلك الصلاة والزكاة فجعل التوحيد فردا من أفراد القرب المتعلق المتقرب بها إلى الله عز وجل فإذا نضر إلى أفراد ا ل متقرب به إلى الله عز وجل ا ل ع ب ا د ة أعم وهذه هي الصلة بين العبادة والتوحيد اتفاقاً وافتراقاً فيتفقان في حال ويفتلقان في حال أخرى وموجب الاتفاق والافتراق المعنى المنظور إليه ثم نبه المصنف إلى مفسد العبادة الأعظم وهو الشرك والشرك ش ر ع ا يطلق على معنيين أحدهما ع ا م وهو جعل شيء من حق الله لغيره جعل شيء من حق الله لغيره و ا ل آ خ ر خاص وهو جعل ش ي ء من العباده لغير الله جعل شيء من العباده لغير الله والمعنى الخاص هو المعمود شرعا فالأصل إذا ذكر الشرك في خطاب الشرع إرادة شرك العبادة وعدل في حد الشرك عن الصرف إلى الجعل لأمرين ما هما نعم. أين في ق و ل تعالى في زرة البقرة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون بخلاف الذي فيه مجرد تحويل الشيء عن وجه الأول موافقة الخطاب الشرعي فإن المعبر به في خطاب الشرع عند ذكر الشرع هو الجعل ومنه قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وفي ا ل ص ح ي ح ي من حديثه م س ع و د رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله نداً وهو خ ل ق وما أخبر به خطاب الشرع فهو مقدم على غيره هذه قاعدة عظيمة ذكرها الشاطب رحمه الله تعالى في آخر الموافقات ا قيم في إعلام الموقعين ومن سلكها في العلم والإيمان والعمل نجى وأنجى ومن عبر بألفاظ م خ ت ر ع ت ه يفترعها الناس ربما جره ذلك إلى الوهم والإيهام ولا سيما فيما يتعلق بحق الله أو حق رسوله صلى الله عليه وسلم فيقع الناس في الضلال فالمنجي أن تقتفي خطاب الشرع وتقدمه على غيره من أنواع الخطاب كهذه المسألة فإن الشرع عبر عن الشرك بألفاظ م ت ع د د ه منها لفظ الجعل وهو المقدم في بيان حده وإلا فقد ذكر الاتخاذ وغيره لكن كل لفظ له في الشرع مورد ومتعلق لكن فيما يتعلق ببيان حقيقة الشرك فإن في خبر النبي صلى الله عليه وسلم ف حديث ابن مسعود وهو صريح قال أن تجعل لله نداً وهو خ ل ق فجعل حقيقة الشرك جعل ند لله سبحانه وتعالى والآخر أن الجعل يتضمن تألها القلب وإقباله أن الجعل يتضمن تألها القلب وإقباله بخلاف الصرف فإنه موضوع في ر س ا ن العرب لتحويل الشيء عن وجهه دون نظر إلى ا ل م ح و ل ا ل ي ه فينظر فيه إلى تغيير ج ه ه الصرف دون ملاحظة مورد المصروف ومنه المشهور عندنا الآن ي ا ه د و ن تصريف؟ المياه. يعني المقصود من تصريف المياه تفريقها هذا هو المقصود ولذلك تارة يضعونها تنزل على جبل تارة تنزل على أرض و س ي ح ة وتارة تنزل على كذا وتارة تنزل على كذا لأن المراد الأكبر هو تحويل الشيء عن وجهه ب الصر أما الجعل فيراد به يقبال المرء على ما يراد منه ومنه فيما يتعلق بهذه المسألة أن حقيقة ا ل ج ع ل أن يكون القلب م ق ب ل ا على الله سبحانه وتعالى ولذلك جاء الأمر به في كثير من العبادات ولم يأتي ذ ك ر الصرف وأثر الشرك على ا ل ع ب ا د ه يختلف باختلاف قدره فإن منه أكبر ومنه أصغر والمقصود في كلام المصنف هو الشرك الأكبر فقوله فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت أي الشرك الأكبر لقولله بعد فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار فحصول الخلود في النار مرتب في الشرع على الشرك الأكبر دون الأصغر طيب من أين الدليل على قسمة الأصغر الأكبر هذه؟ من أين لو طلع واحد الآن قال وللأسف أننا نضع أشياء لا نجدها في القرآن ولا في السنة هناك تقسيم مشهور عندنا للشرك الأكبر و ا ل أ ص ر بينما هذه الكتب الستة والقرآن الكريم لا تجدون فيها شيء من ذلك هناك كثير من المنتسبين للعلم يعلنون اتشافا جديدا في أن قسمة الشرك هي أكذوبة من أكذوبات المدارس صار حالنا صار عند الناس شك في دينهم الآن بسبب تعدد أنواع التلقي وعدم حرص العبد المسلم على معرفة طريق التلقي الصحيح صار الناس الآن يفتحون لأنفسهم موارد الشر على قلوبهم قبل الإنسان كان يتحرز ويخاف على نفسه الآن تجد الناس يسارعون ابن س ي ن قال له رجل من أهل البدع قف اسمع مني كلمة قال ولا نس كريمة خ و ف ا على نفسك ولذلك قال الذهب رحمه الله تعالى وكانوا يحذرون سماع البدع لأن القلوب ضعيفة والشبه خطاها ل ق ل ب ضعيف لا تخدع نفسك لا تخدع نفسك تقول ل ن قلبي قوي لأن هذا أول باب الاغتراف تغتر بدينك وبصلاحك وتقول لنا ضامن النفس ثم فجأة تجده يركض وراء المقالات العاطلة والباطلة لأنه جاهل على الحقيقة ولو كان فريد شريعة ولو كان ا س ت ا ذ في الشريعة لأن العلم هو بالشهادات العلم بحقيقة في القلب هذا هو العلم أن الإنسان إذا عرف الحق لن ي ع د ل به شيئا قال أبو سليمان الداراني لو شك الناس كلهم في الطريق ما شككت به وحدي هذا اليقين وهذا اليقين لا ينال ا ل ا ب ا ل ودوام الاتصال بالعلم العلم ليس يوما ولا يومين وحتى إذا ح ص ل ت تحتاج إلى ت ك ر ا ر بالتعليم والإرشاد والهداية فتتبت فيه أما الإنسان الذي يأخذ العلم فقط مقررات دراسية أو دين الآباء والأجداد عند أول إعصار من الفتن يجتال ويتغير ويتحول ويتشكف ي في دينه كهذه ا ل م س ا ل ة الان صرنا نسمع في بلادنا أ ن ا س يتكلمون في مسائل التوحيد والشرك بما كان ا ل إ ن س ا ن يظن أ ن ه يموت لا يسمع أ ح د ا من هذه البلاد يتكلمون ومما يوسف له ان يكون ومما ي و س عليه ان يكون مروجا مقبولا ولما كان دينه ب ا ئ ن ا صحيحا ما كانوا يقبلون مثل هذا ولا يرضون بسماعه لأنهم يعرفون أن ما هم عليه حق ومن لطائف الأخبار أن رجلا من أصحاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انتهى به السير في دعوته إلى بلاد اليمن فناظره بعض علماء اليمن وقال له في المناظرة إنكم قوم مقلدون وإنما تتبعون هذا الرجل الذي ظهر فيكم فقال له هذا الرجل إننا لا نتبع هذا الرجل لأجل شخص وإنما لأجل ما عرفنا من الحق مما ذكره في الكتاب والسنة ولو أنه قام الآن من قبره وقال لنا إن الذي دعوتكم إليه باطل ما قبلنا قوله هذا عرف الحق عرفت أن الحق جاء في الكتاب والسنة وهذا الرجل كان مرشد وموصل لي إليه فلو قدر أنه حارا أو تغير أو تلون ولو بعد موته كلو قد ربعته بعده فإن الذي عرف اليقين لا يرد ت ح و ل عنه فيجب أن يجعل الإنسان دين على يقين فالذي يجعل دينه على يقين يكون في ثبات وأما الذي لا يجعل دينه على يقين فإنه يتحير ولا يتلون وهذه المسألة كما سب ذكرت لكم ما رواه الحاكم بإسناد الحسن عن شجاد بن أوسن رضي الله عنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر فهو تعبير قديم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويوجد في عدة أحاديث وآثار ذكر الشرك الأصغر الذي يقابله الشرك الأكبر فلا بد أن تعرف أن الدين الذي وفقك الله إليه هو دين مبين على أصول صحيحة فتجعله أ ص ل ا وإذا ورد كلام مشتبه فلا تأبه به ولا تتحول إليه وهذه ا ل ق س ب ة للشرك ت ف ص ح عن أن الشرك باعتبار قدره ينقسم إلى قسمين أحدهما الشرك الأكبر و ح د ه جعل ش ي ء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان جعل ش ي ء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان والشرك الأصغر جعل ش ي ء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان فإذا قارف العبد شيئا من الشرك الأكبر خرج من الإيمان للزوال أصله أما إذا قارف شيئا من الشرك الأصغر فإنه يزول عنه اسم كمال الإيمان لكنه لا يخرج من الإيمان فالفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق فإذا كان متعلق ح ق يزيل من الإيمان أصله فهو شرك أكبر وإذا كان يزيل منه كماله فهو شرك أكبر وإذا كان يزيل منه كماله فهو شرك أصغر والمفصح عن زوان هذا أو ذاك هو الأدلة الشرعية فمثلا حديث ابن عمر عند التلميدي وغير من ح ل م بغير الله فقد كفر أو أشرح الإجماع منعقد على أن من حلف بغير الله عز وجل فهو لا يخرج من الإسلام فعلم بهذا الإجماع أن الحلف بغير الله عز وجل شرك أصغر لا أكبر ونجاسة الشرك محلها القلب وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عنه عند إرادة الصلاة في بدنه وثوبه والبقعة التي يصل عليها فإنه م أ م و ر بتطهير, أعمال كل... بتطهير أعماله كلها من الشرك بنفيه عن عمله وإفراغ قلبه منه وسوء أثره ووخيم عاقبته يوجب الخض منه فإنه يحبط عمل ا ل م ر ويجعله من ا ل خ ا ل د ي ن في النار فمن نجى منه نجى ومن علقت ومن علق قلبه بشبكته فقد هلق وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى عسى أن ينجيك الله من هذه الشبكة يعني من ش ب ك ه الشرك والآية التي ذكرها المصنف في التحذير من الشرك وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به عامة في الشرك كله في أصح قولي أهل العلم فلا يغفر الله الشركة صغيره ولا كبيرة لأن المصدر المؤول المسبوك من الفعل المضارع وأن تقديره ش ر ك ا فيكون نكرة في سياق نفي فالكلام المقدر إن الله لا يغفر ش ر ك ا به والنكرات في سياق النفي تفيد العموم ومما يعين العبد على معرفة الشرك ليحذره معرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه تبين حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدعوه إليه وتتضح بها حقيقة الشرك ويتميز دين المسلمين عن دين المشركين وهي التي ذكره المصنف هنا فغاية هذه القواعد التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين فمن وعاها أمكنه التفريق بين الدينين واستمدادها عند المصنف من القرآن الكريم واقتصر على ردها إليه للاتفاق على قبوله والاحتجاج به عند جميع الفرق الإسلامي فإن المصنف ذكر في كل قاعدة ما يدل عليها من الآيات القرآنية لاتفاق جميع المسلمين على الاحتجاج بالقرآن القاعدة الأولى أن ت ع ل م ا أن الكفار الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم ن خ ل ه م في الإسلام والدليل قوله تعالى قُلْ من يرزقكم يا السماء والارض من يملك السماء ولا بصارها من يخرج الحي من الميت ويحيي الميت من الحي ومن يدبر ا ل أ م ر فسيقولون الله فخلفنا فاتقون مقصود هذه ا ل ق ا ع د ة بيان شيئين أ ح د ه م ا ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله ص ل الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله وأشار المصنف رحمه الله إلى ذلك بقوله مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المددد لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال ربوبية ف ن ب ه ب ه ذ ي الفعلين إلى إيمانهم بربوبية الله واستدل على ما ذ ك ر ه بقوله قل من يرزقكم من السماء والارض الايه ووجه دلالته على المقصود هي في اقرارهم ب أ ن الرزق بان الرزق بان الرزق والملك والتدبير هو لله سبحانه وتعالى و ا ل آ خ ر أ ن اقرارهم بتوحيد ا ل ر ب و ب ي ة فقط لم يدخلهم في الإسلام أن ا ق ر ا ر ه م ب و ح ي د الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولو كانوا بإقرارهم بالربوبية مسلمين لما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر المصنف دليلا خاصا على المقصد الثاني من مقصد ا ل ق ا ع د ه ا ك ت ف ا ء بما سيركمه في القاعدة الثالثة التي ستأتي القاعدة الثانية أنهم يقولون ما ل ا و ن ا ه م وتوجهنا إليهم إلا بطلب القربة والشفاة فدليل, فدليل القربة و َ ا ل و َّ ذ ي ن ا ت َ خ َ ذ و ا م ن د و ن ِ ه ِ ي َ و ْ ل ي ا ء َ مَا ن ع ب ُ د ُ ه م ْ إِلَّا ل ي ق َ ر ِّ ب و ن َ ا ِ ل ى ا ل ل ه ِ ا ف إ ن ا ل ل ه ي َ ح ْ ك م ب َ ي ن ه م ف ي مَا هُمْ ف ي ه ي خ ْ ت َ ل ِ ف و ن َ إ ن اللَّهَ ل ا ي ه ْ ل ِ ي مَنْ ه ُ و ك ا د ِ م ت َ ف ا ر وَدَيُّوا ا ل و َّ ف َ ا ه ِ و َ ي َ ع ْ ب ُ د ُ و ن مِنْ دُونِ اللَّه ا ويقولون ها هنا شفاءنا عند الله والشفاعة شفاعة منفية وشفاعة م ب ت ة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه ا ل ا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي اليوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاة والمشروع له م رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى م ا ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه مقصود هذه القاعدة بيان أن الحامل للمشركين على دعوة غ ي ل ع ل ى دعوة غير الله والتوجه إليه شيئان أحدهما طلب القربة والآخر طلب الشفاعة فلم يكن المشركون يعتقدون أن معبوداتهم تدبر الأمر ولا تستقل بما شاءت ولكنهم كانوا يتوجهون إليها لتحصيل هذين الأمرين المذكورين وقد أبطل الله هذا وهذا فأما الطلب القربة باتخاذ الأولياء فقد أبطله الله بنفي وجودهم كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا وهي الآية التي غثرها المصنف ثم قال في آخرها إن الله لا يهدي من هو كاذب ك ث ا ر فأخبر عن كذبهم في دعوة وجود الأولياء لله سبحانه وتعالى ن ف ي ا لهم كما قال تعالى ولم يكن له ولي من الدل والولي المنفي عن الله هو الولي المعين الذي يتصرف معه بما ينفعه هو الولي المعين الذي يتصرف معه بما ينفعه فإن هذا المعنى هو الذي كانت تعتقده العرب الأولى فولي الله يطلق على معنيين أحدهما الولي الناصر وهذا منفي عنه والآخر الولي م المنصور وهذا ثابت قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن أي الأولياء الذين ينصرهم الله سبحانه وتعالى وأما الشفاعة فأبطلها الله عز وجل في نفي ملك الشفعاء لها وامتناع شفاعتهم دون إذنه وأما الشفاعة فأبطلها الله من في ملك الشفاعة للشفاعة وامتناع شفاعتهم إلا من بعد إذنه قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا فملك الشفاعة كله لله عز وجل وقال تعالى وكم من ملك في السماوات و لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فأبطل تقدمهم بالشفاعة إلا بعد إذن الله عز وجل ولله عن الشافع والمشفوع فأبطل الله عز وجل هذين الموردين الذين تعلق بهما المشركون بطريقين فأما طلب القربة فأبطله الله عز وجل بنفي وجودي الأولياء وأما طلب الشفاعة فأبطله الله عز وجل بنفي الشفعة بنفي ملك الشفعاء للشفاعة وامتناع شفاعة أحدهم إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى و ا ل ش ف ا ع ة التي يذكرها المتكلمون في أ ب و ا ب الاعتقاد يريدون بها الشفاعه عند الله وتعريفها هنا شرعا سؤال الشافي ل ه حصول نفع للمشفوع له سؤال الشافي ل ه حصول نفع للمشفوع له والنفع يتضمن جلب خير الله أو دفع ضر ع ن والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه وهي نوعان أحدهما شفاعة ممثية وهي التي نفاها ل ل ه عز وجل وحقيقتها الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه وهي نوعان احدهما ا ل م ن ف ي ة عن الشافع ا ل م ن ف ي ة عن الشافع ومنها المنفيه عن ا ل ا ل الباطلة ومنها المنفيه عن ا ل ا ل ه الباطنة الباطلة, الباطلة. و ا ل آ خ ر ا ل م ن ف ي ة عن المشبوع ومنه الشفاعة للكافر ومنه الشفاعة للكافر فالشفاعة المنفية تارة تتعلق بنفي يرجع إلى الشافر وتارة يرجع إلى المشفوع له وذكر المصنف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أ ن ق و ا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة الآية د ل ي ل ا على الشفاعة المنفية المصرح بها في قوله ولا شفاعة والثاني شفاعة مثبتة وهي التي أثبتها الله عز وجل وحقيقتها الشفاعة المقترنة بإذن الله و ي ض ا ه الشفاعة ة المقترنة بإذن الله ورضاه ا وهي نوعان أحدهما المثبتة للشافع ومنها شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والآخر المثبتة للمشفوع له المثبتة للمشفوع له ومنها الشفاعة لأهل الكبائل من هذه الأمة ش ف ا ع ة لأهل الكبائل من هذه الأمة وذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه دليلا على الشفاعة المثبتة لأن الله أثبتها بعد حصول إذنه سبحانه وتعالى والفرق بين ا ل ش ف ا ع ة ا ل م ن ف ي ة و ا ل م ث ب ت ة هو المذكور في قول المصنف ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله وقوله و ا ل ش ف ا ع ة المثبته هي التي تطلب من الله ومدار النفي و ا ل إ ث ب ا ت على أ م ر ي ن ومدار النفي والاثبات على امرين اذن الله ورضاه اذن الله ورضاه فمع النفي يكونان مانعين فمع النفي يكونان مانعين هما عدم إ ذ ن الله وعدم رضاه عدم ا ذ الله وعدم ض ا ه ومع ا ل إ ث ب ا ت يكونان شرطين ومع ا ل ا ب ا ت يكونان ش ط ي ن هما اذن الله ورضاه ا ل ش ف ا ع ة المنفية لها مانعان والشفاعة المثبة لها شرطان فالشفاعة المنفية مانعاها الأول عدم إذن الله عز وجل والثاني عدم إ ذ ا الله عز وجل الشفاعة المثبة لها شرطان أحدهما الأول إذن الله عز وجل والثاني إ ذ ا الله عز وجل واقتصر المصنف على دليل الإذن لإمكان اندراج الرضا فيه واختصر المصنف على دليل إذن لإمكان اندراج الرضا فيه لأنه سبحانه وتعالى يأذن إذا رضي لأنه سبحانه وتعالى يأذن إذا رضي وذكر م ع ف قول الله سبحانه وتعالى في آية النجم المتقدمة وكم من ملك في السماوات لا ت غ ن شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وحذف متعلق الرضا ليعم فيندرج فيه الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له والشافع مكرم بالشفاعة كما قال المصنف فالله متفضل بها عليه فيكرمه الله عز وجل بأن يجعله شفيعا تتفضله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم بأنواع ا ل ش ف ا ع ت أو تفضله على غيره من الأنبياء والصارحين والشهداء والعلماء بالشفاعة القائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في ب ا ل ا ت ه م منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله و د ل ي الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن ي ن ت م إ ا تعبدون ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أ ا تتقل الملائكة والنبيين أربابا ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتقذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي ح ق إن ك ت قلت فقد أ ل ت ت ا ل م ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام غيوب ودليل الصالحين قوله ت ا ل ى أولئك الذين يلون يبتغون إلى ر ب ه الوسيلة أيهم أخرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ودليل الأشجار والأحجار ق و ل ه ت َ ا ل َ أ َ ف ر أ ي ت م ا ل ل ا ت و ا ل ع ز َّ و َ م َ ن َ ا ا ل ث ا ل ث َ ة ا ل أ خ ْ ر ى و ح ل ي ث أبي واقل ا ليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن ح ل ت ا ء أهل بكفر وللمشركين س د ر ة يعقفون عندها وينوطون بها أسرحتهم يقال لها ذات أنواط فمرلنا ب س د ر ة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر بيان أن مناط الكفر يعني متعلقه عبادة غير الله بيان أن مناط الكفر عبادة غير الله دون نظر إلى منزلة المعبود فمن يعبد النبي والولي والملك كمن يعبد الشجره والحجره و أ ج ر ا م الفلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أ ن ا س متفرقين في عباداتهم أ ي متفرقين فيها من جهه ما ذو هاتهم التي يعبدون لا من جهه الافعال التي يتقربون بها فوقيم المصدر وهو عبادة مقامة, مقامة اسم م ا المفعول للدلالة على ثبوت المعنى واستقراره فيكون المقصود المعبودات للعبادات فقوله ظهر على أناس المتفرقين في عباداتهم يعني معبوداتهم لا أفراد العبادات أن منهم من يعبد بالذكر ومنهم من يعبد بالذبع ومنهم من يعبد بالندر وإنما أراد تفرقهم في أنواع المألوهات وجيء بالمصدر للدلالة على استقرار ذلك وتبوته عندهم فلا يختص التكفير والقتال بمن عبد الأصنام بل هو ج ز ا ء كل من عبد غير الله عز وجل والدليل كما ذكر المصنف و ق ا ت ل و ه م حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فأعظم ف ت ن ة عبادة غير الله وأصل الدين توحيد الله وذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة ما قرره من تفرق م ع ل و ه ا ت ه م في قوله ودليل الشمس والقمر إلى آخره فإن ا ل م ر ا مراد دليل وقوع عبادتها فقوله و دليل الشمس والقمر أ ي دليل وقوع عباده الشمس والقمر واتخاذها م أ ل و ه ن ا معبودا من دون الله وقوله ع ب ا د ودليل الصالحين ي ع ودليل وقوع عباده الصالحين وجميع أ د ل ه المصنف التي ذكرها هي من ا ل ق ر آ ن الكريم سوى احد دليلي عبادتهم ا ل أ ش ج ا ر والاحجار وهو حديث أبي و ا ق ا ل ل ي ث رضي الله عنه قال خ ر ج ن ا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين الحديث رواه ا ل ت ل م ي ي وإسناده صحيح تقدم معنا في كتاب توحيد في أي باب ا ي س باب إيس أحسن. باب من تبرك بشجر أو حجل ونحوه ماء القائدة الرابعة أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء و ي ب س و ن في الشدة و م ش ر ك و زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى ف َ إ ِ ذ ر ك ِ ب و ا ف ي ا ل ف ل ك د ع و ا ا ل ل ه َ م خ ْ ص ي ن َ ل َ د ي ن ف ل م َ ا ن ج ا ه م م ن ا ل ب َ ر ِ إ ذ ا ه م ْ ي ُ ش ْ ر ك و ن َ ا ل خ و ا ن ا ل ذ ي في الأخير لو ك ن في القاعة لا ت ص ف و ن الذي يحضر د ر س يا أخوان يقابل بالإنصات أنا لا أجلس لي الآن هنا كل واحد يجلس ل ي س الجلوس لواحد دون واحد الجلوس للجميع ومن أدب الدرس أن الإنسان إذا حضر مجلس درس يقبل على معلم لأن معلمه يقبل عليه المعلم عندما يجلس يريد أن يعلمك يتقرب إلى الله بذلك وأنت ينبغي أن تتقرب إلى الله بذلك ولا تتقرب بذلك إلا إذا ا و ق ع ت العبادة على المأمور به شرعا وليس من المأمور به شرعا أن تحضر الدرس وتتكلم ليس هذا تعلمت ولا هو من أدب المجلس ينبغي ا ن يحترز من هذه الأشياء لأن لا تفسد عباداته ولن يدرك العلم إلا من تأجب به كما قال بعض السلف بالأدب تفهم العلم وتقدم بيان وجهه فيما سلف مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل ي زمانه فمن بعدهم من المتأخرين بيان غلظ شرك أهل زمانه فمن بعدهم من المتأخرين ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع التاريخية يدل على أن شرك المتأخرين أشد من شرك الأولين من وجوه الأول أن الأولين يشركون في الرحاء ويخلصون في الشدة أن الأولين يشركون في الرحاء ويخلصون في الشدة أما المتأخرون فشركهم في الرخاء والشدة ذكر هذا الوجه المصنف هنا في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات وجعل دليله الآية المذكرة من سورة العنكبوت فرقوب البحر في الفلك وهو السفينة حال شدة يخلصون فيها بدعاء الله وحده فإذا صاروا إلى ا ل ر ف ل ى البر وهو حال و خ ا ن أشرك بالله عز وجل الوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من الأنبياء والملائكة والصالحين أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية وهؤلاء المتاخرون يدعون مع الله الفساق والفجار و ه ل ا ا ل م ت خ ر و ن يدعون مع الله ا ل ف ا ق والفجار ذكر هذا الوجه المصنف في كشف الشبهات بعض ا ل إ خ و ا ن يرد كلام اهل العلم ولا يطلب أ ن يستفهمه لماذا هذا من اثار التربيه ا ل غ ر ب ي ة في البحث يقولون إظهار شخصية الباحث هذا من سموم الغربة التي صارت في الكتابات الشرعية فيأتي أحدهم كلام ما فهم وجهه فمباشرة ما يبحث عن أحد من أهل العلم يبحث معه هل الكلام هذا متجب عندي ا ش ك ا ل فيه هل يمكن توجيهه هل يمكن حمله على معنى صحيح لا مباشرة يرده فمثلا هذا الذي ذكره الشيخ محمد ف ك ش ا ش ب ه ا ت اعترضه بعضهم فقالوا إن هؤلاء الذين يدعون الفساق والفجار لا يدعونهم وهم يعتقدون فيهم ذلك وإنما يعتقدون أنهم أولياء نعم فيكون كلام الشيخ محمد وغيره كلاما غير صحيح لأن هؤلاء لا يدعون فساقا ولا فجارا وهذا الذي ذكره المتكلم لا ينتطح فيه, تنتطح فيه عن ز ا وإنما المقصود أن هؤلاء عدوا عندهم أولياء فإنهم عند غيرهم ك ج ا ر ا و ف س ا ق بخلاف الأولين فإنهم يدعون من أجمع الخلق على صلاحه كالنبي أو الرجل الصالح المجمع على صلاحه أو الملك فهذا كل الذي يدعوه والذي لا يدعوه يعتقد فيه الصلاح أما هؤلاء ل م ت أ خ ر و ن الذين كانوا في زمن الشيخ كيوسف وتاج وشمسان وغيرهم فهؤلاء كانوا يظهرون الحجور ويشهرون المنكرات وكان من الناس من يعتقد فيهم ويعدهم أولياء فهذا وجه كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنسان لا يعجل في ن ك ا ر شيء ينبين يرجع إلى أهل العلم الموثوق بهم ويعرض ع ل ي ه ف إ ل ا يحل إشكاله واحد يذهب إلى ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس لأن العلم دين والمجازفة بمصادرة كلام المتقدمين من علامات حنق الرجل إذا وجدت الرجل يصادر كلام من سلف بمصادرته وتزييفه دون أدلة بينه فهذا علامة ح ن ق لأن العلم شيء موروث عن جم غفير ممن تقدمه فليس ميراث واحد ولا اثنين و ميراث جماعة من العلماء وليسوا علماء فقط فكثير منهم شهر مع علمه ب ا ل ص ل ا ح وأنت تكتب الرسالة الجامعية وتنام عن صلاة الفجر و ت و ق ع أشياء من المحرمات تعرفها من نفسك ثم ما أسهل في جرة قلمه أن تكتب وهذا القول لا يظهر لي رجحان ومن ذكره من العلماء وإن كانوا من كانوا فقد غلطوا في ذلك وإن كانوا من كانوا وأنت من؟ أنت من؟ لا نقول, لا نقول تركونا من العلم تركونا من الحفظ والفهم والأجهزة هذه الآن العقل الخارجي هذا الكمبيوتر نريد الباطل دينك وصلاحك وإخلاصك وخوفك ورجائك إذا قرأت سيرة أحمد رحمه الله وأنه يصلي ث ل ا ث ا ئ ركعة في اليوم وأن تأتي ا ا ل ل تصلي ا ل ف ر ا ء ثم أسهل أن تتكلم في بحثك أو في رسالتك عن كلام له أو لغيره ممن تقدمه من أهل العلم ينبغي أن يتقي طالب العلم ربه عز وجل في من سلف من العلماء وأن ينظر إليهم بعين الإجلال وأن يتلمس مخارج كلامهم وما واقعه فإذا عزب شيء منه عن ف ه م ي ه فليطلب مرشداً له فإن لم يتضح له وجهه ولا وجد من يرشده فينبغي له أن يلطف العبارة في محاكمة أقوالهم وأما تزييف أقوالهم بنحو البطلان والخطأ الظاهر وأشباه هذه الكلمات فهذا من د ل ا ئ ل لقة الدين الباطل وإن كان الإنسان في ظاهره متدين لكن صاحب الدين الباطل يخاف الله عز وجل لما قرئ على ا ب ب ي حاتم كتاب الجرح والتعديد في آخر عمره في السنة التي توفي فيها بكى رحمه الله تعالى بكاء شديدا وقال لعلنا نتكلم في رجال ح ق و ا رحاله في الجنة مع أن كلام حق ضعيف ثقة صدوق متروك و ا ل ض ا ع حق لابد من بيانه كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا سكتت أنت وأنا فمن يبين للناس حق؟ لكنه نظر بعين العاقل أنه ربما كان هذا الكلام في قوم حطوا لحالهم في الجنة فكيف إذا كان كلام المتكلم في أناس قد شهروا ب ا ل إ م ا م في الدين وتتابع على ذلك جم غفيل تجد إنسان يكتب كتاب يقول ولم أرى من تنبه إلى هذا قبلي يعني واحد الله يتجاوز عنه وعننا أفضى إلى ربنا يعني كتب كتاب تصحيح أكبر خطأ في التاريخ الإسلامي كتاب الأم ليس للشافع يعني مثل هذه الكتابة المجازفة بمصادرة أئمة الشافعية كلهم يقولون يقول قال الشافع يكلهم قال الشافع يكلهم قال الشافع ي ك ل ه هؤلاء يعتبرون أولاده لأنهم علماء مذهبه فتأتي أنت بعد 14 قرن لتقول تصحيح أكبر خطأ تاريخي في التاريخ الإسلامي ينبغي الإنسان يفهم هذا المأخذ الذي جر إليه كلام الشيخ رحمه الله تعالى في فهم الفرق الذي ذكره الوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل فإنهم قالوا أجعل ا ل ا ل ه ة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب أما المتأخرون فإنهم يدعون أنهم موافقون دعوة الأنبياء والرسل ذكر معنى هذا الوجه عبداللطيف ب ن عبدالرحمن في رده على داود بن جرجيس وسليمان بن سحمان في ب ع ض رسائله الوجه الرابع أ ن كثيرا من ا ل م ت أ خ ر ي ن قصدوا معبوداتهم من دون الله على ج ه ة الاستقلال أ ن كثيرا من ا ل م ت أ خ ر ي ن قصدوا معبوداتهم على وجه ا س ت ق ل ا ل أ م ا ا ل أ و ل و ن فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إ ل ى الله عز وجل ا ا ل ا و ل ي ن فقصدوا معبوداتهم ل ت ق ب ه م الى الله عز وجل فهي عندهم شفعاء ووسطاء ف عندهم ش ف ووسطاء بخلاف من ت أ خ ر الوجه الخامس أ ن ا ل م ت أ خ ر ي ن يزعمون أ ن ه م ي ز و ن ان قصد الصالحين والتوجه اليهم من حقهم أ ن ا ل م ت أ خ ر ي ن يزعمون أن قصرة ص ا ل ح ي ن والتوجه إليهم من حقهم وأن تركه إزراء بهم وجفاء لهم ولم يكن الأولون يذكرون هذا ولم يكن الأولون يذكرون هذا الوجه السالس أن عامة شرك الأولين في الألوهية وهو في غيرها قليل أن عامة شرك الأولين في الألوهية وهو في غيرها قليل أما المتأخرون فشركهم كثير في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات أما المتأخرون فشركهم كثير في الألوهية والربوبية وفي الأسماء والصفات يعني قول أحدهم ما شئت لما شاءك الأقدار ف ح ك م فأنت الواحد قهار في حق معظم معظميهم من ملوك الباطنية من العبيديين المتسمين بالفاطميين هذا ما قال المشركون الأول أو ق ا ل بعضهم إن البلد الحلاني لا يدخله ن م ل ه إلا بإذن الولي الحلاني هذا ما قال المشركون الأول ما بلغوا هذه المقالات الرديئة الوجه السابع أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام بل كانوا يقولون في ت ل ب ي ت ه م لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك أما المتأخرون فقد ج ع ل و ا بمن يعظمونه م ل ك ا و ت ص ر ه ا في الكون وهذا شرك لم تعرفوا ل ج ا ه ل ي ة الأولى كالذين يعتقدون أن الكون يدبره أربعة أو تار في جهات الأرض وأن لهم ت ص ر ف ا في الكون فهذا لم تقل به الجاهلية الأولى الوجه الثامن أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط أن ا ل م ش ر ك ي ن الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط كرد غائب ووجدان مفقود أما المتأخرون فيريدون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخر أما المتأخرون فيريدون من معظميهم فضاء حوائج الدنيا والآخرة ذكر معنى هذا الوجه حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله الوجه التاسع أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائرة أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائرة فكانوا يعظمون اليمين بالله ويعيذون من عاد بالله وببيته ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامهم أما المتأخرون فإن أحدهم يقسم بالله كاذباً ولا يجروا أن يقسم بمعظمه من الأولياء كاذباً ولا يعيذون من عاد بالله وببيته ويعيذون من عاد بوليهم وبمشاهد أوثانهم التي يعظمونها ويعتقدون أن العكوف في المشاهد أفضل من العكوف في المساجد فتجدهم إليها س ر ع ا ن ا زرافات وأفراداً وهذا الوجه مستفاد من كلام م ت ف ر ّ ق لحفيظ المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد وبعضه في كلام حمد بن ناصر ا بن معمر وعبد ا ل ط ي ف ا بن عبد الرحمن ا بن حسن بن محمد بن عبد الوحهاب والوجه العاشر أن الأولين كانوا يقرون بوقوع الشرك منهم أن الأولين كانوا يقرون بوقوع الشرك منهم قال الله تعالى لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا وأما ل م ت أ خ ر و ن فيدعون براءتهم من الشرك مع تلطخهم به أما المتأخرون فيدعون براءتهم من الشرك مع الشرك خهم به وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من كتاب القواعد الأربع وأجزت لكم روايته عني بما ي س ح لي من إسناد نجيب على أسئلة كتاب التوحيد بما يتهيأ وهي على ثاتة أقسام ن ب د أ بالقسم الأول وهو شديد الصلة بالكتاب ثم إن بقي وقت انتقلنا إلى ما بعده يقول هذا السائل كيف يمكن الجمع بين حديث أبي هريرة وليقول سيدي ومولاي وبين النهي عن قول السيد للشخص جوابه أن يقال إنه لا يوجد في الأخبال نهي عن قول السيد للشخص إلا إذا كان منافقا ومن باب أولى إذا كان كافرا فعند أبي داود وغيره من ح د ي ث قتاده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق يا سيد ولا لنساء يا سيدي فينهى عنه تحريما أن يقال لمنافق أو كافر أما غيره فليس في الأخبار نهي عنه إلا ما تقدم معنا في كتاب التوحيد لما بحديث عبد الله بن الشخير وأنس عند النساء وغيرهما صحيحان لما ق ا ل ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا ابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم فنهاهم لما تخوف عليهم أن يقعوا في المحذور فإذا ت غ و ف هذا منع منه وأما إذا خلى من ذلك فإنه يجوز إطلاقه وقد وقع هذا في كلام جماعة من الصحابة كعمارة أ ب الخطاب رضي الله عنه إذ قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني في ل ا ل ة في آثار أخرى عن الصحابة رضي الله عنهم فيجوز أن يقال لأحد من المسلمين السيد فلان والأكمل تركه يقول هل يجوز قول رجل وحياة أم الغالية إن كان لم يرد بها القسم ليس هذا من الكلام الذي يجري ولا تراد ل ه حقيقته فلا يلحق بنظيره الوالد في السنة كقوله أفلح وأبيه أو صدقت وأبيك و ن ظ ا ئ ل ذلك فإن هذا يجري في كلام العرب يريدون به حقيقة القسم فتجري فيه المسامحة بأطلاقه وأما قول المتكلم وحياة ا ل م ا غ ا ل ي ة ليس في كلام الناس أطلاقه على عدم إرادة القسم يقول أثر عمر رضي الله عنه أقتلوا كل س ا ح ر وساحرة كأن الذي ذكر في وجه ا ل د ل ا ل ة أن أمره بقتلهم يدل على قفرهم إن كان هذا الذي ذكرتموه فكيف ذلك؟ ليس هذا الذي ذكرنا ذكرنا أن الأمر بقتل ا ل س ا ح ر يدل على مقارفتهم محرما لأن حرمة دم المسلم لا تنتهك إلا بتركه واجبا أو وقعته حراما فيكون قد واقع ح ر ا م ا وهو ا ل س ح ل هذا وجه الدلالة الذي ذكرناه من الآثار في قتل الساحر يقول هذا في مسألة تعليق المشيئة في الدعاء لم يتضح لي وقول العام في هذا الباب وأشكل علي في كون بعضهم ربما أراد أن الله يفعل سبحانه إن شاء ذكرنا فيما سلث أن موجب النهي عن ا ل ق ل ن مشيئة بالدعاء أمران وهو توهم أن الله عز وجل مكره على ذلك غير مختار له والآخر ما يوهمه من ضعف عزم الداعي ووهن إرادته فإذا خ ل ا ذكره من هذين المحذورين كان للتبرك وهو الواقع في كلام الناس اليوم في قولهم وفقك الله ا ن شاء الله أو هداه الله إن شاء الله فهم يريدون التبرك بذكر الله عز وجل و م ن حديث طهور لا بأس إن شاء الله فإنه ذكر لله عز وجل يراد به تبرك يقول هذا حديث ل ا ينظر الله إليهم الذي مر معنا في ك ا ب التوحيد من حديث من لا بتمامه سلمان الفارس الذي عزه الطبران في معجمه الثلاثة قال ألم يلد في الثالث ملك كذاب بدل رجل جعل الله بضاعته نعم ورد هذا في حديث آخر ليس, حديثي ليس حديث سلمان وإنما حديث أبي فريرة عند البزار وأبي يعلى ولا يثبت يقول هل من كتاب يشرح مسائل كتاب التوحيد؟ تقدم أن من الكتب التي ا ع ت ن ت بشرح مسائل كتاب التوحيد, كتاب التوحيد كتاب التوضيح المفيد شرح مسائل كتاب التوحيد للشيخ عبدالله الدويش رحمه الله وسبق ا ق ر ا ء ه في برنامج ي و م الواحد وهو موجود في الموقع ويقول هل الذي يحفظ كتاب التوحيد يحفظه مع مسائله حفظه مع مسائله أنفع إن ك ا ن ت ه ق د ر ة فإن لم تكن لك قدرة فلا أقل من أن تحفظ التراجم و ا ل أ د ل ه وتكثر من تكرار المسائد لأن فيها فوائد لا توجد في غيرها وقد كان الشيخ عبدالله بابطين يسميها فوائد كتاب التوحيد يريد بذلك ا ل م س ا ئ ل يقول لم تذكر الوجه الثاني من الدلالة في الحديث ي ؤ د ي ن ابن آدم يسب الدهر يعني في باب ما جاء في سب الدهر يكرر أن هذا الحديث يدل على الترجمة من وجهين أحدهما التصريح بأن ذلك سب للدهر في قوله يؤذين بن آدم يسب الدهر صرح أنه سب للدهر إذا قال ذلك والآخر في نهيه أن سبه في قوله في الرواية الأخرى لا تسب الدهر يقول لم يتبين لي الدلال في قوله تعالى وإن الناس من يقول آمنا بالله يعني في باب ما جاء في قول, قول الله تعالى إنما ذ ل ك الشيطان يخوف أولياء الآية فإن فيه قول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله وذكرنا أن وجه ذلك أن من الناس من إذا عرضت له فتنة صار خوفه منها كخوفه من عذاب الله عز وجل ونسب هذا إلى المنافقين لأن هذا التركيب في القرآن ومن الناس من يقول يراد به أهل من أهل النفاق ل ا جاء في القرآن ومن الناس من يقول هذه مقالات المنافقين فيضافته إليهم يدل على أنه وقع منهم على وجه التأله والتعبد وأنهم عدلوا الخوف من الناس بالخوف من الله عز وجل ت ع ظ ي م ا وإجلالا وخوف وصول أداهم إليهم هذا يقول ح د ي ث لا تتخذ قبل ع ي د و ف ي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم ذكرتم أنه مختصر من لفظ تام فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني هل يؤخذ منه اشتراط اقتران الصلاة والسلام معا لا لا يؤخذ منه الاشتراط وإنما يؤخذ منه أنه الأكمل فالأكمل أن الإنسان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى وسلم عليه وإذا اقتصر على أحدهما جاج ذلك فإذا قال صلى الله على محمد أو ق ا ل سلم الله على محمد فإن ذلك جائز و م ا ل ك ر ا ه ا التي ذكرها بعض المقهاء الشافعية ففيها نظر يقول ما حكم تعليق الصورة كما في بعض الدوائل الرسمية طيب وبيوت المسلمين ما فيها كذا و ل ا لا ط ي ا ل م ح u s يعني محرم الدولة، هذا صار بعض الناس عنده الدين يكون اختياره إذا صار ضد الدولة ولا يكون اختياره إذا صار ضد الدولة فتجده يدور مع الدين، الدين، إن كان الدين ضد الدولة صار د ي ن وإذا صار ما هو ضد الدولة صار ما هو د ي ن وهذا كله من قلة المعرفة بدين الله دين الله عز وجل كما ي ج ب ع ل ى ا ل ح ا ل م ب ع ل يجيب عليه tighten وكما سيسأل الحاكم ستسأل, أنت ستسأل أنا عن الواجب علينا من دين الله عز وجل فطالب العلم والمؤمن الحق لا يعلق المحرم بالدواء الرسمي يعلق المحرم بمخالفته لأمر الله عز وجل تعظيمه ليس لأنه منكر ولي الأمر تعظيمه لأنه مخالف لأمر ملك السماوات والأرض ل ذ ل ك الشيخ بن باز ر ح م ه الله تعالى قال له قائل بعد صلاة الفجر يوماً أحسن الله إليكم ما حكم الأغاني الموجودة م ج ن ا د ي ة فقال الأغاني حرام مجنادرية وغير م ج ن ا د ي ة يعني هذا اللي في السيارة عند أغاني موحرة الحكم ما يتعلق فقط بجانب لذلك الذي يكون طريقته هكذا ونرجو أن السائل يع وقع منه استصحابا للحالة التي صارت عامة للناس تجد أن الدين فقط إذا كان سيفا مصرة على الدولة قام معه وإذا صار غير الدولة لا قال يا أخي الأمر واسع ولا تشددون على الناس وهذه مسائل مختلف فيها ونحن الآن في القرن الخامس عشر وتعايش الحضارات والالتقاء الفكري والانفتاح على الآخرين ومحبة السلام والحريات الدين واحد الدين واحد يجرى على الجميع على الصغير والكبير الذي يخاف الله عز وجل يعظم الله عز وجل يعظمه في أمر الكبير وأمر الصغير في أمر الحاكم في أمر المحكوم في الحق الذي على الحاكم في الحق الذي على المحكوم ينصح للحاكم وينصح للمحكوم ليست عينه بصيرة بالحاكم وعمية عن المحكم ولا عينه أيضا بصيرة بالمحكم وعمية عن الحاكم هذا يقول في الحديث الذي ذكر أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم ت ش ر ك و ن إلى آخره، السؤال لماذا لم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن قولهم ما شاء الله وشيد قبل أن ي ا ت ي اليهودي؟ ق و ل يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما بادر بالنهي حتى قال لهم اليهودي ما قال شبهت أننا كمسلمين ننتظر حتى يعلمنا غيرنا حتى يعلمنا ي غيرنا يقول هذا الحديث في شبهة أ ن كمسلمين ننتظر واحد يجينا يعلمنا بعدين نتعلم لا ليس هذا الحديث الحديث فيه أن المسلمين لا يتقدمون بشيء قبل أمر الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني منها كذا وكذا يعني يمنعني منها الحياء من الله سبحانه وتعالى كما وقع في رواية أحمد المسلمين لا يتقدمون بين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا أنهم ينتظرون أن يعلمه يهود أو نصران ولذلك إذا صار في قلب الإنسان ا ن ه لا يقدم بين يدي الله ولا يدي رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا عظم أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وجد له مسلكا وأما إذا كان الإنسان يعني لا يأبى بهذا الش فإنه يتكلم بمثل هذه الشبه والمقالات التي هي كلام مكرور مجرور لمن غمص قلبه ببدعة أو فتنة أو ح و ل أو نفاق وكثير ما هم ينبغي أن اتقي الإنسان لدينه وأن يعرف ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأن يحرص على أن يلقى الله عز وجل كما يحبه الله عز وجل لا كما يحبه الخلق فإنك إذا أردت أن ترضي الخلق لا ي ز ل و ن عليك ساخطين لكنك إذا أردت أن ترضي الله رضي الله عنك وأرضى عنك الخلق وهذا الأصل ربما غاب عنا نحن, نحن قلاب العلم لما صار في أحوال الخلق من التقلب والتحول و ا ل غ ل ب ه والانكسار وتبدل الدول فاغتر الإنسان بتأثير الخلق في الخلق ونسي أن الأمر لله ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن فإذا وقر هذا المعنى في قلبي الإنسان لم ينظر إلى الناس إلا بعين المقت قال بعض الصلاطين ل ا ب ل عباس م ن تيمية إنك تريد ملكي فقال إن ملكك وملك المغل لا يساوي عندي فلسين فالذي لا ينظر للناس لا ي أ د ه بشيء عندهم م م ا عظم كالملك فكيف يشكل قلبه بمحبة الناس أو مدحهم أو ثنائهم؟ ا و لضاهم عنه ولا يراهم شيئاً أمام ض الله سبحانه وتعالى فيجري مع رضى الله عز وجل ولو أغضب الناس ويسأل الله له وللناس الهداية والتوفيق وبهذا ن ك ن قد فرغنا بحمد الله عز وجل من الكذاب التاسع موعدنا إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم في الكتاب العاشر وهو كتاب ك ش ب الشبهات